بسم الله الرحمن الرحيم همين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كل أمر حكيم أمرا من عندنا إننا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله رَبُّكُمْ وَرَبُّ أَبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍ يَلْعَبُونَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَعْتِ السَّمَاءُ بِدُخَامٍ مُّبِينٍ يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا وقد جاءه رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنود إنا كَأَشِيفُ الْعَذَابِ قَنِيلا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْقِي قَيْشُر بَطْشَةً كُبْرًا إِنَّا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 الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني وإني عدت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فَادَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَا أُولَئِ قَوْمٌ مُجِرِمُونَ فَاسْرِبِ عِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَتُرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّكُمْ جُنْدٌ قَمْتَ لَكُمْ مِنْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَذَرُوا الْوَدْعَ وَمَقَامًا كَرِيمًا وَنِعْمَتِكَ ونعمتك ان فيها فاكهه قد قال لك واورثناها قوما آخرين فلكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نزينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِّنَ الْمُشْرِفِينَ وَلَقَدْ اخْتَوْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَا لا يقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمن فأتوا فأتوا بآبائنا صادق اقيم ارم خير ام قوم تبه والذين من قبلكم اهلكناهم انكم كنتم مجرمين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 طعام الأثيم كالمهل تغليف البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سراء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه ثم صبوا فوق وعسه من عذاب الحميم اهدق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما إن المتقين في مقاعم أمين في جنات وعلون يلبسون في جنات وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور نين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ورقاهم عذابا الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم